الإفلام رات تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يرهمون ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قرية الا الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امة اجلها وما يستاخرون وقالوا يا ايها الذين انزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنتم من الصادقين ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا وما كانوا اذا منظرين اننا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكَهُ فِي قُنُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَانَتْ الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسهورون ولقد جعلنا في السماء بروجا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إنا من استرق السمع فأتبعه شناب مبين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 أَمَّا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ إصطيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوالثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد, ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إن وَ حكيم النَّلي وَلَقدد خَنَقَن الإِسَانَ مِاصَصَالِم مِن, من حَمَئِمَّسْنون وَالْج ن خَنَقَناهُ ي قَبللُ مِن النار قبل من السَّمون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا فَشَرَأْنَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ فَأَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ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 إن جهنم موعدهم مجمعين لها سباة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جن. أعين عيون أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام من آمنين ونزعنا ما في صدورهم من خلل إخوانا إخوانا على صرير متقابلين لا يمسون فيها نصبًا يمسرهم فيها نصبا وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنت عذابه والعذاب الأليم، وأن عذابه والعذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إن منكم وجلون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 فَمَا خَطَبُكُمْ عِيَّةُ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّ أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوْطٍ إِنَّ لَمْ نَجْجُوْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا مَرَأَةٍ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوْطٍ الْمُرْسَلُونَ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 عمرك إنكم لفي سكرت جميع مغون فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا وأمطرنا عليهم سافلا عليهم وانطرنا عليهم حجارة من سجيل في ذلك آيات للمتوسّمين وإن جالب سبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة ظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وَكَانُوا يَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَانِ بُيُوتًا آمِلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةٌ مُصْبِحِينَ فَمَا أَظْنَى مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ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 فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد يضيق صدرك بما يقولون احب حمد ربك وكن من الساجلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين